كلا إلى ذكة الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا إلى ذكة الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صَفَّا صَفَّا وَجِئَ أَيَّامَ بِجَهَنَّمَ كَلَّا إِذَا دكت الْأَرْضُ دكا دكا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صفا صفا وَجَاءَ رَبُّكَ والملك صفا الملك صفّى صفّى وجا أربك والملك صفّى صفّى وجاء يومئذ بجهنم, وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنانه الذكرى وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يوم إذ يتذكر الإنسان يوم إذ يتذكر الإنسان يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئن لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وساقه أحد يا أيتها النفس المطمئن ترجعي إلى ربك راضية ارجعي راضية مرضية يا أية النفس القطب إن ترجعي إلى ربك راضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي